كلمات الشاعر إبراهيم علي بن طلحة أداء محمد الليلة المهلكي أحرار تنزل فقروس المراقيم وصفهم غطت سهيلة اليماني مثل الجديب النور ما ليله يغير بين الكوايك بثابت المكاني سبت النمو سمعوا القوانيس أهل الكرم يوم الليالي شناهيب مراحت العشر عليهم روس الرجال مكرمين على صاحب عز الرفيق فخر ميسا وطني في واجهات على الطيب تفرق در و بلیف بنزه على العيب عن كسبة النموس ما هو بواني أهل الكرم يوم الليالي شلاهي براحة العشرة عليهم ثماني روس الرجال مكرمين أهل صاحب عز الرفيق وفخر من زارعاني بواجهة قصر مشايد على الطيب تفرق وصوف بين كل المباني معروف ذنتنثر من مزون ما حديب يحيى الثرى وابني في الذب أحرار احرار تيز الفوق المراقب وصوفهم غطت سهيل اليماني مثل الجدي بالنور ما ليله بين الكواجب ثابت السهم مكاني أربع وصف من المزايا بترتيب امتاز بها بين قاصي